بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم والسماء وما بينها، والأرض وما تحتها، ونَبْعَةٌ يوم أمس ورانا طالما قوموا والسماء وما بنجا ولا وما طحيها ونفس وما سوي فألقى فجورها. من <تصفيق> ذكرها صدق الله, الله